قَالَهُمْ طَائِنًا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى